وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم يا عباد الله إن الخير كله في الإيمان بالله والعمل الصالح فالحياة الطيبة في الدنيا إنما هي لأهل الإيمان والعمل الصالح والحياة الطيبة في الآخرة إنما هي لأهل الإيمان والعمل الصالح يقول ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ويقول سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالإيمان والعمل الصالح يا عباد الله والاستقامة على دين الله لا تأتي الأمة إلا بخير في دينها ودنياها وإنما يأتي, وإنما يأتي بالشر الانحراف عن, عن صراط الله إلى جانب الغلوم أو إلى جانب التساهل عباد الله عباد الله إن المؤمن له الخير في حياته كلها المؤمن يا عباد الله لا يزيده عمره إلا خيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله ويقول صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا وناصحا ومبينا لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَا تَنْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنْ لا يَزِيدُهُ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا نعم يا عباد الله إن المؤمن الموحد المصلي السالم من دماء الناس والسالم من البدع لا يزيده عمره إلا خيرًا وترجو له الخير وترجو منه الخير فإما أن يكون محسنا فيزداد في إحسانه وإما أن يكون مسيئا فيرزقه الله التوبة من ذنبه أو, أو ينزل به ممحصات الذنوب أما المشرك والعياذ بالله فإنه في شر لا ترجو له الخير ما دام على شركه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والذي لا يصلي يا عباد الله قطع نفسه من الخيرات وأبعد نفسه عن صراط الله وجعل نفسه في صراط الكافرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة والعبد الذي يلوث نفسه بدماء الناس بغير حق قطع نفسه من الخيرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب من حرام بلح أي أن المؤمن لا يزال طويل العنق في الخيرات سابقا إلى الخيرات ترجو له الخيرات ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب من حراما انقطع من الخيرات والعياذ بالله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أم أمنه رجل على نفسه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا والمؤمن الذي يتلوث بالبدع يبعد نفسه عن الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أما المؤمن الموحد المصلي السالم من دماء الناس والسالم من البدع فإنه لا يزال في خير ولا يزيده عمره إلا خيرا وقربا من الله عز وجل وإن المؤمن يا عباد الله في خير عند حضور الأجل عند حضور الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنكره الموت يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه نعم يا عباد الله إن المؤمن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 فيقول مخاطبا روحا أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان أو يقول لها أيتها النفس المطمئنة كأيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بغوح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فإذا أخذها ملك الموت لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين بل يأخذونها ويجعلونها في ذلك, الحن في ذلك الكفن وفي ذلك الحنو ويخرج منه تأطي بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض فالمؤمن يا عباد الله عند موته خير له وبركه وبشارة برحمة من الله ورضوان من الله فيحب ما أمامه فليس شيء أحب إليه مما أمامه فعند ذلك يحب لقاء الله عز وجل فيحب الله لطاءه وإن المؤمن يا عباد الله إذا تقلبت به الأحوال وتغيرت به الظروف يكون أمره خيرا له يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ذراء صبر فكان خيرا له المؤمن يا عباد الله في أحواله كلها في خير إن أصابه حر الدنيا إن أصابته النعم علم أنها من الله فشكر الله عليها بقلبه نعتقدا أنها من الله وشكر الله عليها بلسانه وأثنى على الله بها وشكر الله عليها بعمله فلم يجعلها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى وإن ربنا يا عباد الله ليرضى عن العبد الحامد الشاكر ويعظم ثوابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها الله أكبر يا عباد الله الله هو المنعم ومع ذلك يرضى عليك يا عبد الله إن حمدته على نعمه وتكون ممن رضي الله عنهم وإن المؤمن إذا نزلت به, إذا نزلت به الضراء فذاق مرارة الدنيا علم أنها من الله وأنه عبد لله وأن الله هو السيد وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وأنه إنما أنزل به الضراء لحكمٍ عظيمة منه سبحانه وتعالى وأن الذي أنزل هذه البلوى هو الذي أنعم ببقية النعم فيصبر على ذلك ولا يتسخط ولا يغضب لأنه يعلم أن في المحنة منحه وأن في النقمة نعمه للمؤمن فيصبر فيكون ذلك خيرا الله فعجبا لأمر المؤمن يا عباد الله إن أمره كله له خير وعجبا للإيمان فإنه لا يأتي إلا بخير فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في تحقيق التوحيد والإيمان بالله والعمل الصالح ما علمتم عباد الله أن الله أمر به فالزموه فإن ذلك خير لكم وما علمتم أن الله نهى عنه فاتركوه فإن ذلك خير لكم طيب في الحياة وريضا من رب العالمين فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأكرمنا بهذا الدين الذي جاءنا بالحق المبين أقول ما تسمعون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 وهي الشكر عند السراء والصبر عند الضراء ينبغي على المؤمن أن يستعملها في تعامله مع الناس لتطيب حياته وليحيا مع الناس حياة طيبة فالمؤمن يا عباد الله يستعمل هذه القاعدة الشريفة في بيته فالزوج مع زوجته إن أحسنت الزوجة شكرها على ما صنعت وإن وقعت في أمر يسوءه صبر عليها ولم يكهرها ولم يضربها ولم يشتمها ولم يطلقها وإنما يصبر عليها والمؤمن مع جيرانه يا عباد الله يعمل هذه القاعدة الشريفة فإذا أتاه من جيرانه ما يحمد ويسر به الإنسان شكرهم على ذلك وأثنى عليهم بذلك ودعا لهم وإذا جاءه من أحد من جيرانه ما يسوءه صبر على جاره وعلم أن إكرام الجار من أعظم محاسن الإسلام ومن الأمور التي يرضى بها الله سبحانه وتعالى ويعمل المؤمن بهذه القاعدة الشريفة المنيفة مع ولاة أمره فإن جاء من ولاة الأمر ما يسر به الإنسان ما ينشط له الإنسان شكرهم على هذا وأثنى عليهم بهذا ودعى الله لهم وإذا جاء من ولي الأمر ما قد يسوء الإنسان صبر على ذلك ولم ينزع يدا من طاعه ألا من ولي عليه والم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعه وإن أعظم الناس حاجة إلى الشكر يا عباد الله هم ولاة الأمر وإن شكرهم وشكر المحسنين من الناس من شكر الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فهنيئا عباد الله لمن رزقه الله قلبا سليما لمن رزقه الله قلبا طيبا فكان شاكرا عند السراء صابرا عند الضراء معاملا عباد الله بالأخلاق الحسنة فتأملوا عباد الله ما جاء به دينكم فإن نبيكم محمداً صلى الله عليه وسلم بكم رؤوف رحيم ما من خير إلا دلكم عليه وبينه لكم وأمركم به وما من شر إلا بينه لكم وحذّركم منه وإن هذه الأمة الإسلامية لن يظهر عزها ولن تظهر قوتها إلا إذا تمسكت بدينها واعتزت بدينها وأظهرت العمل بدينها وعاملت الناس بأخلاق هذا الدين العظيم فالحمد لله الذي جعلنا مؤمنين ونسأل الله أن يجعلنا من عباده المفلحين ثم اعلموا رحما الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ به بنفسه ثم ذنا بملائكته فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرة فأكرموا أنفسكم عباد الله بالإكتار من الصلاة والسلام على رسول الله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه ودريته وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين إلهنا إن لكل واحد منا سؤله وأنت أعلم بنا من أنفسنا اللهم فأعطي كل واحد سؤله وزده من فضلك يا رب العالمين اللهم من علمته منا مهموما فكشف همه يا رب العالمين اللهم من علمته منا مريضا فارفع عنه الداء وأثبت له الأجر يا رب العالمين ومن علمته منا مدينا فاقضي عنه الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تُنزِلَ البركَةَ عَلَيْنَا اللهم بارِك لنا في أجسادنا وبارِك لنا في أعمارنا وبارِك لنا في أعمالنا وبارِك لنا في بيوتنا وبارِك لنا في ذرياتنا وبارِك لنا في بلدنا وبارِك لنا في ولاة أمرنا يا رب العالمين اللهم وفق رئيس الدوله واحفظه يا رب العالمين اللهم ارزقه الصحه والعافيه اللهم رقق قلبه على الرعيه وزده خيرا الى خيره يا رب العالمين اللهم املا قلوب الرعيه حبا له واملا قلبه واملا قلبه رفقا بالرعيه يا رب العالمين وبارك في نائبه وولي عهده يا رب العالمين اللهم استعملهما في كل خير يا رب العالمين اللهم وبارك في حكام الإمارات يا رب العالمين اللهم يا ربي قربهم من الخير وقرب منهم الأخيار يا رب العالمين اللهم يا ربنا تبت علينا النعمة في هذا البلد وزدنا منها يا رب العالمين وارزقنا شكرها يا رب العالمين اللهم تبت جنودنا في الجبهة يا رب العالمين اللهم تبت جنودنا في الجبهة يا رب العالمين اللهم تبت جنودنا في الجبهة يا رب العالمين اللهم, رب العالمين. اللهم أعلي مقام من مات من شهدائنا اللهم اجعلهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين وأكرم أهلهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تؤيد قادتنا وبلادنا وجنودنا اللهم انصرهم ومكن لهم يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا وأراد ولاة أمرنا بسوء اللهم فيشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم إنا عباد من عبادك ضعفاء قد أذنبنا وأكثرنا من الذنوب وبلغت ذنوبنا عنانا السماء لكن رحمتك أرجى عندنا من ذنوبنا الله اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا, لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقينا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن انفحشاء والممكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون